استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين سين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت رونه على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 تبعون إلا الله ومتى هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فل وَكَمْ مِنْ مَلَكِينَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيَّ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيَّ ذَنَّ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَمْ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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمماتكم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 وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فباى الاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الاولى ازفته الازفه